إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا وإن الله نعفون غفور والذين يظهرون من سائهم ثم يعودون لما قاروا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقا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 ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعدى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين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 حزب الله هم المفلحون